ولو راد الخروج لاعد له عدّه ولكن كره الله بعاسهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعنا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قَوْمًا فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون